ان جعلنا ما على الارض زينه لها جعلنا ما على الارض زينه لها لنبل وهم ان هم احسن عملا واننا لجايلون ما عليها صعيدا جرز ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا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 نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وردطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا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 وَإِذِ اعتزلتموهم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الكهف ينشر لَكُمْ رَبُّكُم من رحمته ويهيئ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن أمركم مرفقا لَكُم أَمْرِكُم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه وهم في فجوه من ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد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 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قر ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل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 بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا مضيع أجر من أحسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب يلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 هو خير فوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح, فأصبح هشيما تذروه الرياح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 ويوم يقول نادوا شركائي الَّذِينَ زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وَرَأَى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قَالَ موسى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حقبا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البحر سَرَبًا فَلَمَّا جاوزا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غداءنا لقد لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا قال قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهِ الشيطان الشَّيْطَانُ وَمَا أَنْسَانِهِ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما, يرهقهما طغيانا وكفرا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 وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لن تستطع عليه صدرا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 فهل نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا على أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِيدُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زبر الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا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 فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا